على الكافرين عسيرا عسر ذلك اليوم أمر تدير بالتأمر ليأخذ العبد بأسباب السلامة وطرائق النجاة من عسر ذلك اليوم لأنه يوم سيلاقيه العبد ولابد ويوم يقفه ولا بد. وهو يوم هذا وصفه في حق الكافرين وكان يوما على الكافرين عسيرا وعسر ذلك اليوم عليهم راجع لخبث وَفَسَادِ وفساد أحوالهم في هذه الحياة الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسر فهذا العسر سببه ما كان عليه هؤلاء من إعراب وصدود ولؤم وانحراف وانحلال وبعد عن دين الله تبارك وتعالى ثم إن عسر ذلك اليوم اجتمع معه طوله وطوله عجب فهو يوم واحد مقداره خمسون ألف سنة كما دل على ذلك من القرآن وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يوم واحد مقداره خمسون ألف سنة فيقف الخلائق ذلك اليوم الطويل الذي تبنو فيه الشمس من الخلائق ويكون ذلك اليوم يوما اسيرا على الكافرين ويكرم الله جل شانه عبده المؤمن في ذلك اليوم فيهوره عليه يهوره عليه من حيث طول المدة ومن حيث ايضا السلامة من الشده أما من حيث طول المدة فقد ثبت في مستدرة الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أنه قال يوم قيامة يكون للمؤمن كما بين صلاتي الظهر والمسل هذا اليوم الذي هذا طوله يهون ويسر على عبد الله المؤمن فتكون مدته كما بين صلاتي الظهر والمسل ويسلمون من شدة بحسب قوة الإيمان وأنواع الطاعات التي تقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وهذا من التيسير الذي يكون لأهل الإيمان وأهل التقرب إلى الله جل شأنه بالطاعة والعبادة وهنا ايها الاخوه الكرام امر جدير بالاهتمام وهو ان الصلاه التي هي عماد الدين وأعظم اركانه بعد الشهادتين لها صله وثيقه وارتباط وثيق في يسري الموقف يوم القيامه او الحسره قال كلامة المقيم رحمه الله كلام المعنى موقفان يقفهما العبد بين يدي ربه الأول في هذه الحياة الدنيا وهو هذه الصلوات الخمس المكتوبات وموقف يقفه بين يدي ربه يوم قيامة فمن حافظ على الموقف الأول هون الله عليه الموقف الثاني. ومن ضيع الموقف الأول شدد عليه في الموقف الثاني فالصلاة التي هي عماد الدين وهذا الوقوف المبارك العظيم بين يدي رب العالمين له صلة بالتيسير يوم في ذلك اليوم العسير ولعلنا لاحظنا أيها الأخوة في الحديث المتقدم حديث أبي هريره قال يوم القيامه يكون للمؤمن كما بين صلاتين الظهر والعصر ذكر الصلاة لم يحدد بوقت آخر وإنما حدد بالصلاة التي عمل هؤلاء والتي لها دور عظيم في التيسير على هؤلاء فحدد التيسير في ذلك اليوم العسير في الصلاة. كما بين صلاة كذا وصلاة كذا التي هم من أهلها ومن المحافظين عليها. وقد روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع عن فريث بن قبيصة رحمه الله قال أتيت المدينة وتأمل أيضا في الموافقة بين حالكم حاله قال أتيت المدينة فسألت الله أن يرزقني جليسا صالحا فجلست إلى أبي هريره وقنت إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا فحدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به قال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامه صلاته فإن صلحت أفلح وأنجح وإن فسدت خاب خسر فتأمل الارتباط الواضح بين الصلاة والفلاح والنجاح لأهلها والخيبة والخسران للمضيئين لها ولهذا من يأتي يوم القيامه مضيعا لهذه الصلاة مفرقا فيها متهاونا بها حكم على نفسه بالخسران وابى عليها إلا موقف الهوان فابتبت في من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا غرهان ولا نجاة وحشر مع قارون وثرعون وهامان وأبي بن خلاك أي أن مضيع الصلاة يحشر يوم القيامة مع صناديد الكفر وأعمدة الباطلة ومن ضيع الصلاة حكم على نفسه شاء ام ابى أن يحشر مع هؤلاء ولو قيل الإنسان هل تحب أن تكون يوم قيامة تحشر جنبا إلى جنب مع فرعون ومع قارون ومع هامان ومع أبي بن خلف ومع غير من صمديد الكبر قال لا لا أرضى ذلك ولا أقبله فإذا ضيع الصلاة حكم على نفسه بذلك شاء ابى ليس بأمانيكم ولا أماني اهل الكتاب ما يكفي أن تقول انا لا أحب ذلك بل اعمل بالعمل الذي ينجيك من ذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كل امتي يدخلون الجنة إلا من ابى كل امتي يدخلون الجنة إلا من ابى قالوا ومن يا يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى وأعظم العصيان التهاون بهذه الفريضة العظيمة التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة خمس مرات نسأل الله عز وجل أن يسر أمورنا أجمعين وأن يصلح لنا شاننا كله وأن يجعلنا من المقيمين الصلاه وأن يهدينا إليه سراطاً مستقيماً وأن لا إلى أنفسنا طرفة عين والله أعلم صلى الله وسلم على رسول الله